ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صردا بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد <تصفيق> وعلى اله واصحابه اجمعين هذه الايات من جملة ما اخبرت به الجن لما سمعوا القرآن فذكروا أشياء حصلت منهم حصلت لهم لما سمعوا القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم وإنك تعجب إذا كان الجن يتأثرون بالقرآن ويخشعون له فكيف الجن سكثرهم يعرضون عن القرآن؟ مع أنه بلغتهم و... ويخاطبهم أصلا ومع هذا كثير من العنس يعرضون عن القرآن ولا يستفيدون منه ولا ي... ينتفعون به إلا من رحم الله فمن جملة ما أخبروا به انهم قالوا وانا منا الصالحون وانا منا يعني الجن منا الصالحون المستقيمون على طاعة الله عز وجل ومنا, ومنا دون ذلك دون الصالحين عندهم قصور في الصلاح كما عند الإنس كذلك منهم صالحون مستقيمون ومنهم عصاة وفسقه فكذلك الجن من الصالحون ومن دون ذلك كنا طرائق قددا أي فرقا مختلفة كنا طرائق قددا أي فرقا مختلفة وأحزابا وشيعا كل حزب لهم طريقه ومنهج يختلف عن الاخرى مثل الانس مثل ما الانس كذلك مختلفون ولهم طرائق ومناهج مختلفه وكان العرب في الجاهليه هكذا كانوا متفرقين في عباداتهم كل يعبد ما استحسنه أو أو وجد عليه آباءه منهم من يعبد الجن ومنهم من يعبد الشياطين ومنهم من يعبد الشجر والحجر ومنهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين إلى أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وجاء بالحق فآمن به من آمن من الإنس والجن واهتدوا بدعوته واستفادوا من علمه فهذا شأن الجن مثل شأن الإنس كنا طرائق قدداء متفرقين متفرقين في, في توجهاتهم وحباداتهم لان الذي لا يكون على الحق يتفرق ويتشعب عليه الامر فمن ترك الهدى وقع في الضلال والاختلاف والتفرق لانه مثل الذي يمشي على غير جاده ولهذا قال جل وعلا وان هذا صراط مستقيما تتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون فما يعصم من هذا التفرق وهذا الاختلاف وهذا التناحر ما يعصم من ذلك إلا التمسك بالكتاب والسنة هذا هو حبل الله من تمسك به واعتصم به نجا من يعتصم بالله قد هدي الى صراط مستقيم <تصفيق> كنا طرائق قدد هذا شان من لم يكن له هدى من الله <تصفيق> اي يقع في التفرق والاختلاف الذي لا ينتهي كل حزب بما لديهم يريحون كل أن يظن انه هو على الحق وغيره على الباطل ويفرح بما هو عليه زياده فتنه والا لو كان ما يطمع الى ما هو عليه يمكن يبحث عن الحق لكن المشكله اذا كان مقتنع بما هو عليه من الباطل هذا صعب انه يبحث عن الحق واذا تبين له الحق لا لا يقبله انه يزعم النهوض على الحق هذه مصيبه كنا طرائق قيده فهذا فيه النهي عن التفرق والاختلاف ولا يعصم من هذا الا الكتاب والسنه ان تنازعتم في شيء وردوه الى الله والرسول ما يعصم من هذا الاختلاف وهذا التفرق وتشتت إلا الاعتصام بالكتاب والسنة فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس متهرقون مختلفون فجمع الله به أهل الإيمان صاروا جماعة واحدة وإخوة متحابين ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم فسيرى إلهام كثيرة فعليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فإذا تركنا الكتاب والسنة وأخذنا بأقوال الناس وآراء الناس فاننا نظير وفي هذا رد على من ينادون الان بالخلافات والاقوال ويقولون هذا فيه توسعه على الناس التوسعه فيما انزل الله التوسعه فيما انزل الله من الكتاب والسنه وما عداها فهو وحرج ظن أصحابه وأنه توسع وأنه حق لأنه كيه ولا ولا يؤدي إلى نتيجة ولا ينتهي إلى غاية لأنه ليس ليس طريقا صحيحا لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل اي سبيل الله عز وجل سبيل الله واحد وأما غيره فسبل كثيرا مختلفه كل له هواه كل له ما يرى أو ما وجد عليه فلانا أو علانا وهذا هلاك هذا هلاك وضلال لا ينتهي بأهله إلى خير ونحن لم نؤمر باتباع الاقوال الخلافات امرنا باتباع الحق فناخذ ما هو صحيح وما هو حق مما يدل عليه الكتاب والسنه من اقوال اهل العلم ومن الخلاف هذا هو الطريق الصحيح طريق النجاة هذا هو اما الاخذ بالخلافات والاقوال ويقال هذا من التوسعة ويروون حديثا اختلاف أمتي رحمة الخلاف ليس رحمة الخلاف عذاب والفرقة عذاب ليس رحمة وهذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لانه حث على الاجتماع وعلى على الاحتلاف على الحق ونهى عن الاختلاف والتفرق لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعدما جاءهم البينات قال جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك إلا من رحم ربك لم يختلفوا الرحمه إلا هي في الاتفاق والاجتماع وأما التفرق فهو عذاب وشقاء ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فإنهم لم يختلفوا بل اجتمعت كلمتهم على الحق توحدت جماعتهم فهذا هو طريق النجاة ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها كما قال الإمام مالك رحمه الله فالذي جمع المختلفين وجعلهم جماعة واحدة وهو القرآن هو الذي يجمع في أول الأمر هو الذي يجمع الناس في آخر الأمر لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها الله جل وعلا إنما جمع الناس على على الدين والحق بعد بعد الفرقة والشتات والاختلاف جمعهم بهذا الدين ووحد بينهم بهذا الدين ولذلك ذكرهم الله بهذه النعم ذكرهم الله بهذه النعمة وحسهم على تمسك بها كنتم أعداءا فأذف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا كنتم على شفا حفرة من النار فأنقلكم منها لذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تهتدون الذي ينشد الخير للأمة ويريد لها الصلاح والإصلاح يدعوها إلى التمسك بالكتاب والسنة والذي يريد لها الهلاك والضياع يدعوها إلى التفرق والاختلاف ويقال هذه حريات وهذه هذه وهذه هذه توسعة وهذه كذا وهذه هذا كله غلال كنا طرائق فقذها هذا الجن اعترفوا أنهم قبل أن يسمعوا هذا القرآن أنهم كانوا طرائق قدد منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وكانوا طرائق قدد تفرق فهذا القرآن يجمع المختلفين ويوحدهم على الحق كنا طرائق قدد وأنا ظننا أي أيقنا لأن الظن يطلق ويراد به اليقين احيانا وأن ظننا أي علمنا وايقنا كما قال الجل وعلا الذين يظنون أنهم ملاق ربهم يعني يتيقنون أنهم ملاق ربهم يؤمنون بالبعث ولا يشكون فيه فالظن هنا معناه اليقين الذين يظنون أنهم ملاق ربهم قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة يعني أيقنوا بلقاء الله والبعث النشور وأنا ظننا أي علمنا وتيقنا ان لن نعجز الله في الارض أننا ضعفا والله إذا طلبنا فهو قادر علينا مهما كان عندنا من السلاح ومن القوة ومن العتاد ومن المال والثروة لا يغنينا هذا الشيء اذا اراد الله هلاكنا فلن ينفعنا هذه الامور نعم القوة طيبه مع الايمان ومع مع الدين اعدوا لهم ما استطعتم من قوه قوه لكن اذا كانت القوه بدون دين فهي هلاك تكون في نحور اهلها اول شيء وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ما. لا احد يعجز الله سبحانه وتعالى ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونه ساء ما يحكمون يعني يفلتون من الله ويفوتون على الله ابدا ساء ما يحكمون ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون مهما كان بأيديهم من القوة والسلاح والثروة والجنود فإن الله إذا أراد بهم هلاكا لم ينفعهم شيء لم ينفعهم ذلك أين قوة الاتحاد السوفيتي الذي كان يهدد العالم بقوته وكثرة جنوده وبطشه ومذهبه الشيوعي يريد ان على العالم الشيوعيه اين هو الآن وين راحت قوته مزقه الله شر في بلحظه ولم يعجز الله سبحانه وتعالى هذا اقرب مثال وقبله امثله كثيره وان ظننا ان لن نعجز الله يعني علمنا ذلك وتيقنا ان لن نعجز الله في الارض ولم نعجزه لن نعجزه ابدا لن للمستقبل لن نعجزه في أي وقت هربا أي ضعفا هربا أي لضعفنا عن ذلك وأن لما سمعنا الهدى آمنا به لما سمعنا الهدى وهو القرآن لأن القرآن هو الهدى آمنا به صدقنا أنه الحق وأنه سبيل الرشاد وأنه الذي ينقذنا من هذه المهالك فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهق من يؤمن بربه عز وجل ويتمسك بشرعه ويطيع فلا يقاه بخسا أي نقصا من حسناته أن يبخس من حسناته وعمله الصالح بل يضاعف الله للمؤمن أعماله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما فالله أبدا لا يظلم أحدا شيئا من حسناته بل ينميها ويحفظها ويضاعفها اضعافا كثيرا من جاء بالحسنة فلاه عشر امثالها إلى سبع مئة ضعف إلى اضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله والله يضاعف لمن يشاء فلا يخاف بخسر أن تعمل الأعمال الصالحة ولا تخاف عليها ابدا محفوظة لا تخاف عليها هي محفوظة لك ومضاعفة لك ايضا فلا يخاف بخسر اي نقصا من حسناته ولا رهق بأن يعذب بعمل غيره ويوضع عليه شيء لم يعمله يرهق بذلك ابدا لا تخاف انه يوضع عليك سيئات ليست من عملك وترهق بها تهلك بها ابدا كل يجازى بعمله ولا تجر وازرة وزرة أخرى لا. ولا تجر وازرة وزرة أخرى ما عليك من خطايا الناس وأعمال الناس عليك من خطايا نفسك وسيئاتك حاسب نفسك نعم ادعوا إلى الخير وعظوا ذكر الناس لكن سيئاتهم عليهم سيئاتك عليك ولا أحد يتحمل عن أحد يوم القيامه فلا يقاه بخسا ولا رهقا وأن منا المسلمون يقول الجن وأن منا المسلمون بعضنا منا يعني بعضنا المسلمون الذين آمنوا بالله عز وجل انقادوا له ومنا القاسطون وهم الجائرون فالقاسط هو الجائر قسط يعني جار عن الحق وأما اقسط فمعناه عدل فالمقسط هذا العادل أما القاسط فهذا الجائر وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم؟ فأولئك هل يعاقبتهم من اسلم فأولئك تحروا رشدا اي ارادوا رشدا من الله عز وجل والله عند حسن ظنهم ظنهم به سبحانه وتعالى فاولئك تحروا رشدا الرشد ضد الغيب واما القاسطون فكانوا لجهنم وهي النار والعياذ بالله حطب توقد بهم النار يوم القيامة وقودها الناس والحجارة هذا وقود النار يوم القيامة ما لا توقد بحطب ولا بغاز ولا إنما توقد بالحجارة التي هي الكبريت أو الأصنام وبأجساد الناس تشتعل بأجسادهم وقودها الناس والحجارة عدة للكافرين كانوا لجهنم حطب يعني وقودا توقد بهم وتسعر بهم نار جهنم قال الله جل وعلا وأن لو استقاموا على الطريقه قال المفسرون هنا انتهى كلام الجن الذي ذكره الله عنهم وجاء كلام جديد من الله سبحانه وتعالى فقوله ان وأن لو استقاموا وان, وأن لو ان مخفف من الثقيل والأصل وأنهم وانهم لو استقاموا انهم لو استقاموا قالوا هذا معطوف على قوله اوحي الي وعلى اول السوره اوحي الي ايضا ان لو استقاموا على الطريقة أي الإسلام والصلاح لا أستيناهم ما عن غدق أي مطرا مباركا مطرا مباركا ينبت لهم الزروع ويوفر لهم المياه والخيرات فهو غدق مبارك بسبب الطاعة والاستقامة على الطريق وإنما تخبس الأمطار بسبب أعمال بنيات إما لحبس الزكاة وإما لغيرها من الذنوب فلذلك استنزل المطر بالاستغفار لأنه ما حبس إلا بالذنوب فيستغفرون من هذه الذنوب التي حبست عنهم المطر لو استقاموا على الطريقة أي طريقة الإسلام لا أسقيناهم ماءا أي مطرا غدقا مغدقا مباركا لأن الطاعات تثمر الخير في الدنيا والآخر لو استقاموا على الطريقه الجن والإنس لو استقاموا على الطريقه لا سقاهم الله من الغيث الذي تحيى به العباد والبلاد لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا لنفتناهم فيه النعمه فتنه وابتلا وامتحان فإن استمروا على الطاعه وشكروا الله عز وجل زادهم الله ان شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد واما اذا كفروا النعمه فإن الله يعاقبهم بزوال هذه النعمة ويعذبهم لنفتنهم فيه فما يعطي الله للناس من الرغد في الحياة والعيش الطيب والغنى والصحة إنما هو ابتلاء وامتحان فمن شكر الله زاده ومن كفر النعمة عاقبه الله سبحانه وتعالى لينسكنوا عند هذا معنى والمعنى الثاني للايه لو استقاموا على الطريقه هي الكفر لو استمر الكفار على كفرهم فان الله جل وعلا يستدرجهم يستدرجهم وينعم عليهم ثم ياخذهم على غير لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون آيسون من رحمة الله عز وجل فالله يستدرج بالنعم الله جل وعلا يستدرج بالنعم فينعم على الكفار وهم كفار لاجل أن يزيدوا من الكفر لاحسبن الذين كفروا انما ما لهم خير لانفسهم انما نملي ليلهم ليزدادوا اثما فالمعنى الثاني لو استقاموا على الطريقه على الكفر فإن الله يستدرجهم ذرني ومن يكذب بهذا الحديث عن القران سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فلا يغتر الكافر بما عنده من النعمة وما عنده ويظن ان الله راض عنه لا بل هذا ليس من صالحه هذا ليس من صالحه يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين سارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ف. فالمعنى الثاني لو استقاموا على الطريقه الطريقه الكفر لا ماء ما غدقا من باب الاستدراج لهم لنفتنهم فيه يظنون ان الله راض عنهم وان هذا لسبب ما هم عليه فيتمادون في الكفر والطغيان فيزيد عذابهم وعيال الله لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يعرض عن القرآن يعرض عن القرآن ولم يلتفت إليه الحديث كله عن القرآن قرانا عجبا يسلكه عذابا صعدا يسلكه الله أن يدخله في عذاب صعدا شاقا لا مخلص له منه يسلكه وفي قراءة نسلكه بالنون عذابا صعدا أي شديدا لا مخلص له منه ولا مقر له منه وقيل صعدا أنه يكلف أن يصعد جبلا في جهنم فإذا وصل إلى رأسه هوى على رأسه وهكذا عذابه كما قال جل وعلا سأرهقه صعودا عذابا له والعياب بالله ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه أو نسلكه عذابا صعدا شديدا شاقا لا مخلصا له منه ثم قال جل وعلا وأن المساجد لله هذا أيضا معطوف على أول السورة وأوحي الي أن المساجد لله مساجد هي مواضع الصلاة المساجد المبنية دور العبادة دور العبادة تكون لله عز وجل لا تبنى رياء ولا سمعة ولا مباهات وإنما تبنى تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وأيضا لا يمارس فيها الشرك والبدع والمحدثات بل تصان عن ذلك فلا تدعو مع الله أحدا فلا يكون فيها شرك كما كان في كنائس النصارى وبيع اليهود أنهم كانوا يشركون بالله في هذه دور العبادة يشركون بالله الله نهى المسلمين عن ذلك وأمرهم أن تطهر المساجد من الشرك والبدع والمعاصي والسيئات فلا تدعوا مع الله أحدا أي لا تشركوا به شيئا وخص الدعاء لأنه أعظم أنواع العبادة وإلا كل أنواع العبادة لا يجوز أن يشرك مع الله فيها فلا يذبح لغير الله ولا ينبر لغير الله ولا يتصدق لغير الله ولا يجاهد لغير الله فلا يشرك مع الله احدا في عبادته وقوله وأن ت... المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا أحدا نكر في سياق النهي إن تعم كل من دعي مع الله لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الاولياء والصالحين لا يشرك مع الله أحد كائنا من كه لأن العبادة حق لله فلا يقال هذا عبد صالح نتوسل به إلى الله ويقربنا إلى الله لا لا يجوز هذا كما يقول المشركون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ليقربونا إلى الله زلبا هذا أمر باطل الله ليس بينه وبين عباده واسطة في عبادته ليس بينه وبين عباده, وبين عباده واسطة في عبادته لا من الملائكة ولا من انما الواسطة بين الله وبين خلقه الرسالة التبليغ عن الله جل وعلا وأما الواسطة في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات فليس بين الله وبين عباده واسط ادعوا الله مباشرة واطلب منه حوائجك والله سميع مجيب لا يحتاج إلى واسطة ولا يحتاج إلى من يبلغه حوائج الناس هو يعلم سبحانه يسمع ويرى ليس بحاجة إلى هذا فلا تدعو مع الله أحدا فهذا فيه تطهير المساجد من أعمال المشركين والشرك ومن البدع والمحدثات والخرافات في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تنيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر ما كان للمشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. أولئك حبضت أعمالهم وفي النار هم خالدون فلا يمارس الشرك في مساجد الله وبيوت الله عز وجل ولا تبنى المساجد على الكبور أو على الأفرحة لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك إنما هذا من عمل اليهود والنصارى ونحن نهينا عن التشبه به فنحن نطهر المساجد من عبادة غير الله أو التعبد لله بما لم يشرعه من البدع والمحدثات كما تنزه المساجد عن القالورات والنجاسات والروائح الكريهة من باب اولى تطهر عن الشرك والمعاصي والأعمال السيئة وأن المساجد لله المساجد هنا يراد بها مساجد المبنية أو مواضع الصلاة التي يصلى فيها حتى ولو لم تكن مبنية وقيل المراد بالمساجد أعضاء السجود وجمع مسجد وهي أعضاء السجود وأن المساجد لله هي أعضاء السجود السبعة أمرت أن نسجد على سبعة أعظم الوجه وأشار إلى أنفه صلى الله عليه وسلم واليدان والركبتان وأطراف القدمين هذه أعظى لا يسجد بها لغير الله لا تسجد لصنم ولا لقبر ولا تستعمل أعضاء هذه في الخضوع لغير الله والتقرب إلى غير الله عز وجل والآية الشاملة لهذا وهذا شاملة للمساجد التي هي بيوت الصلاة والعبادة وشاملة لأعضاء الانسان فلا يستعمل اعضاءه في السجود والخضوع لغير الله سبحانه وتعالى فلا تدعو مع الله أحدا هكذا تكون المساجد عند المسلمين أما عند المشركين والخرافيين فانهم يمارسون بها الشرك والباطل ويبنونها على على القبور وعلى الاضرحه والخرافات وهذه ما تسمى مساجد تسمى مشاهد مشاهد الشرك هذه, هذه تسمى مشاهد الشرك والعياذ بالله اما كلمه المساجد فانها لا تكون الا على بيوت الله التي بنيت لعبادته وحده لا شريك له فالمساجد لها شأن عظيم عند المسلمين تحترم وتصان تنظف وتطهر وتمارس فيها العبادة الخالصة لوجه الله أولا تكون خالصة لله ليس فيها شرك ثانيا تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها بدعة ولا محدثة هكذا تكون العبادة في المساجد وفي كل مكان وأن المساجد لله فلا تدعو هذا نهي من الله سبحانه وتعالى فلا تدعو مع الله أحدا أي لا تعبدوا مع الله غيره بأي نوع من أنواع العبادة وإنما خص الدعاء لأنه أعظم أنواع العبادة ولأنه أكثر ما يقع أكثر ما يقع من المسكين دعا غير الله والاستغاثة بغير الله عز وجل هذا والله علم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل التعامل مع المبتدعة يكون بالرفق أم بالشدة الجهال منهم الجهال منهم يكون بالرفق لانهم ما يدرون حسبونه أنه زين ونطي عامل معهم بالرفق التعليم وأما المعاندون والذين يعرفون أن هذا بدعه فهؤلاء يعاملون بما يليط بهم من الزجر ومن العقوبة لاهل السلطه واهل القدره حتى يمتنعوا عن عن بدعهم ونشرها بين الناس نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين الصالحين والمؤمنين والمستقيمين هل بين هذه الالفاظ فرق نعم نعم فيها تفاؤل فيه المؤمن والكافر فيه ايضا المستقيم والعاصي فيه العدل والفاسق الناس مختلفون مختلفون في ايمانهم وفي دياناتهم في الجن وفي الإنس نعم فيه المنافق والمؤمن فيه العاصي والمستقيم فيه الفاسق والمعتدل فيه المؤمن والكافر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قول الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ثم قال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا الايه تقول هل في الايتين دلاله على ان ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب للتفرق والاختلاف نعم ولتكن منكم امه توجد يعني تكن توجد منكم امه هي جماعه جماعه تقوم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل الهيئه هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يقومون بهذا هذا فرض كفايه اذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين وبقي في حق الباقين سنه فهذا دليل على ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفايه تكم منكم وفي الآية الأخرى كنتم خير أمة نخرجت للناس تأمرون بالمعروف هذا عام هذا عام وهذه الآية خاصة أنه يخصص جهاز من المسلمين وأهل الغيرة تفرعون للحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بلادنا يقول تكثر الفرق والأحزاب وكل يوالي حزبه ويعادي البقية فهل هذا من الدين وماذا يكون موقفنا نحوهم وهل يجوز لنا أن نجلس معهم نعم هذا تفرق والاختلاف بين المسلمين أمر منهي عنه ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وتوعدهم الله بالعذاب العظيم المسلمون ليسوا إلا جماعة واحدة وأمة واحدة وإن هذه أمتكم أمة واحدة واحدة وأنا ربكم فاعبدوها لا ما فيه جماعات ولا فيها حزاب جماعة واحدة وحزب الله حزب واحد على الحق على الهدى اخوه متحابين لا يكون بينهم سوء تفاهم وحجاجات وعداوات لا يجوز هذا بين المسلمين وهذا يضعف الامه هذا يضعف الامه ويشغل بعضها ببعض ويطمع العدو بها هذا لا لا يرضاه الله عز وجل من المسلمين هذه الاحزاب وهذه الجماعات لا يرضاه الله من المسلمين واجب أن يكونوا جماعة واحدة وأمة واحدة ومنهجا واحدا يتعاونون على البر والتقوى هذا هو الواجب على المسلمين يتوحدون على الحق ما يقال توحدوا كل على مذهبه لا توحد على مذهب واحد على مذهب الحق منهج الحق لأنه ما يمكن التوحد مع اختلاف المناهج والمذاهب هذا مستحيل ما يمكن هذا وإن كانوا يطالبون الآن أننا نجتمع ويعذر بعضنا بعض في اختلفنا فيه وإلى آخره هذا هذا باطل مستحيل أيضا أننا نجتمع وبيننا خلاف نسوي الخلاف الذي بيننا عندما زعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فالذين يريدون الحق يخضعون لها لو يتفاهمون يجتمعون أما الذين يريدون الأهواءهم ومصالحهم الخاصة هؤلاء لا ولا يستجيبون ولا يطيعون نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله صحيح ما ورد أن الجن يروننا من حيث لا نراهم في الدنيا ونراهم من حيث لا يروننا في الآخرة يروننا من حيث لا نراهم هذا في القرآن إنه يراكم هو أي الشيطان يراكم هو وقبيله وهي الجن من حيث لا ترونهم أما في الآخرة في الله ما أعلم ما علم شيء يدل على هذا إن إننا في الآخرة ينعك الامر فنراهم ولا يروننا ما أدري عن هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صحيح أن الجن ينتشرون في بلد أكثر من بلد اخر كما نسمع عن انتشارهم في بعض البلاد العربية اكثر من غيرها وهل لذلك الانتشار والكثره سبب معين نعم الجن لهم مواطن يكثرون فيها بلا شك لهم مواطن يجتمعون فيها ويكثرون فيها مثل ما الانس لهم مواطن يجتمعون فيها ويسكنون فيها او مثل الانس في هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يؤخذ من قصة استماع الجن للقرآن من النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن المؤمنين يحضرون عند قراءة القرآن في المساجد أو في المجامع المختلفة أثناء الذكر نعم الجن المؤمنون يحضرون يحضرون الدروس يحضرون تلاوه القرآن مع إخوانهم الإنس يحضرون هذا وإن كنا لا نراهم هم يحضرون نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى بالأشباح هل هم داخلون في مسمى الجن ما مش الأشباح لا أعرف ما هذا يعني يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للجن ديانات مختلفة كما للإنس كاليهودية والنصرانية وغيرهما كما سمعتم في القرآن كنا طرائق قدد منهم اليهود والنصران والمجوس و والمشرك والملحج ومنهم المؤمن والفاسق الحاصي هم أصنع مختلفة ولا يجمع الجن والإنس إلا الاعتصام بالكتاب والسنة هذا هو الذي يجمع الإنس والجن اعتصام بالكتاب والسنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن الإنس أبونا آدم عليه الصلاة والسلام فهل يقال بان الجن ابوهم ابليس يقال هذا والله اعلم يقال هذا والله اعلم او ان ابليس منهم كان من الجن فهو منهم من جنسهم وإن لم يكن اباهم هذا علمه عند الله عز وجل نعم الشيخ وفقكم الله ما معنى ما ورد أن لكل انسان قرين من الجن وصحيح صحيح ان هذا القرين يخبر الإنسان عن أمور وقعت أو ستقع في المستقبل القريب. أما الإخبار عن المستقبل فلا يعلمه إلا الله، ولا أحد يخبر عن هذا. لا من الجن ولا من من الإنس إنما الغيب لله سبحانه وتعالى. عالم الغيب فلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، كما يأتيكم في هذه السورة. وأما أن مع الإنسان قرينا من, من الجن. وقرينا من الملائكة نعم مع الانسان قرين من الملائكة يدله على الخير وقرين من الجن والشياطين يدله على الشر فأيهما غلب عليه صار معه أيهما غلب عليه صار معه اكتلا وامتحان من الله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله سبحانه وتعالى لأسقيناهم ماء غدقا فهل يعني ذلك أن الجن بحاجة إلى الماء والنقص بلا شك الجن مثل الإنس بحاجة إلى الماء بحاجة إلى الطعام إلى الشراب مثل الانس تماما تاجون إلى الأغذية وإلى وكل له رزق من الله سبحانه وتعالى ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها من الجن ومن الإنس ومن البهائم والدواب والحشرات كل مخلوق نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل ورد ان الجن اعمارهم تكون طويله وتقدر بمئات السنين هل ورد هذا في الشرع لا اعلم شيئا من هذا لا اعلم شيئا من هذا فلا يقال هذا الا بدليل بدليل صحيح نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله لو بني مسجد للمباهات والتفاخر والتمايز عن بقية المساجد الأخرى في البلد فهل تجوز الصلاة في هذا؟ نعم تجوز الصلاة فيه والعتم على صاحبه ما عليك ولا تدري عن نيات الناس أنت لا تدري عن نيات الناس وش دريك ان هذا مبني للريا والسمع ما, ما كلفت بهذا فما دام أمامك مسجد مهيئ تصلي فيه والحمد لله والسرائر لا يعلمها إلا الله عز وجل ولا تسيء الظن بالناس أيضا يعني بعض الناس يسيء الظن بالمحسنين يقول ما عمل هذا إلا رياء ما عمل هذا مثل ما يقول المنافقون في الصحابة هذا رياء هذا لما جاء رجل بصدقة كثيرة قالوا هذا رياء ولما جاء رجل بصدقة قليلة قال والله غني عن صدقه هذا فأنزل الله تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم على لا نسي الظلم هذا إلى الله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد في بعض المساجد زخارف حيث يضعون لفظ الجلاله الله عن يمين المحراب وكلمة محمد عن شمال أو عن يسار المحراب فما حكم ذلك هذا لا يجوز هذا تسلية للرسول مع الله جل وعلا بعضهم يجعل يا الله يا محمد وبعضهم يجعل الله محمد وكل هذا لا يجوز الكتابة في المسجد أصلا لا تجوز لا للآيات القرآنية ولا غيرها يكون المسجد لا يشغل المصلين ولا يكون فيه زخارف ولا يكون فيه مناظر لم يبنى لهذا المسجد بيت عبادة لم يبنى للمناظر والمباهات هذا في المتاحف اللي يبي هذه الأمور يروح للمتاحف المساجد فهي بيوت العبادة بيوت الطاعة ولا يكون فيها شيء من هذه الامور وكتابه الله لفظ الجلاله في جانب من المحراب وفي الجانب الثاني مساويا لله اسم الرسول هذا لا يجوز وهذا صدرت فيه فتاوى من دار الافته بازالته لا يجوز هذا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم اقامه عقد النكاح في المسجد سنه يسن اقامه اي سن ابرام عقد النكاح في المسجد هذا يقال موسى نعم ويقول حفظك الله هم مثل البيع النهي عن البيع وامور الدنيا واما عقد النكاح هذا ليس المقصود منه البيع نعم يقول حفظك الله هل يجوز اقامه وجبات افطار الصائم داخل المساجد إذا كان يسيء إلى المساجد يبقى شيء من الطعام أو يحصل لغط عند الأكل أو فلا يجوز هذا تصاني المساجد أما إذا كان لا يترتب على هذا إضرار بالمسجد ولا روايح ولا فضول اطعمه وتنظف المساجد فلا مانع من ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في البلاد الغربية يوجد بعض المساجد في مبان مستاجره وتقام في هذه المساجد الصلوات الخمس والجمعة ومع ذلك يرى بعض المسلمين ممن يسكن بجوار هذا المسجد ويرى أنه لا تشرع الصلاه فيه لانه مبنى مستاجر وليس ملكا للمصلين فهل كلامه هذا صحيح و ما يريد الصلاة مع الجماعه يلتمس لنفسه يلتمس لنفسه العذر من قال له إنه ما يجوز الصلاة في مكان مستعجر من قال له هذا يجوز الصلاة في أي مكان للصلاه للصلاة او غير مستعجر والاستئجار هذا للحاجه والضروره في بلاد الكفار في بلاد الغرب هذا عمل طيب لكن هذا ما هم صلي مع الجماعة ما هم صلي نبد ويلتمث لنفسه هذا العذر نعم يقول فضيلة الشيخ الله يوجد في بلادنا مساجد والقائمون عليها هم من الصوفية ولا يوجد غير هذه المساجد فهل نصلي معهم صلوا معهم ما دام الصلاه سليمة وليس فيها شيء من ما يفل بها صلوا معهم وانصحوهم عن التصوف عن الأشياء البدع أما إذا كان الإمام يشرك بالله ويدعو الأولياء والصالحين لا تجوز الصلاة خلفه إذا كان يدعو غير الله أو يتقرب إلى غير الله فلا تصلوا خلفه أما إذا كان لا يشرك بالله ولكن عنده شيء من البدع فهذا يناصح ويبين له وإذا وجدت مسجدا أحسن وإماما أفضل تذهب إليه نعم لكنك لا تترك صلاة الجماعة لهذا العذر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل التوسل المشروع يعتبر اتخاذ واسطة بين العبد وبين ربه لا هذا ليس المشروع اتخاذ الواسطة بين العبد وبين ربه هذا ممنوع وليس مشروع هل تقرب إلى الواسطة بشيء من العبادة صار هذا الشرك الأكبر أما إذا لم يتقرب إلى الواسطة وإنما اتخذه مجرد واسطة يزعم أنه يقربه إلى الله ولم يصرف له شيء من العبادة فهذا بدعه هذا توسل المبتدع فلا يجوز نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا قلنا بأن المراد بقوله سبحانه وتعالى وان لو استقاموا على الطريقه أن المراد هو الكفر هل يكون معنى لنفسهم أي لنعذبهم هنا كفار يزداد كهرا استدرجهم الله جل وعلا هنا هم يستدرجهم سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس إنه يجب في الدعوة بيان خطأ المخطئ وذكر المخطئ باسمه، وإن لم تفعل ذلك فقد خنت الأمانة وضيعت الأمة فهل هذا الكلام صحيح أم؟ صحيح الله الرسول صلى الله عليه وسلم كان إلى اراد ان ينبه على خطأ أحد ما يسميه يقول ما بال من يفعلون كذا وكذا ويبين الخطأ يبين الخطأ ولا يذكر الأسماء أن هذا فيه تحريش وفيه إثارة وفتنه فإذا قلت ما بال من يفعلون كذا وكذا لم يحصل فتنة ولا شيء حصل التنبيه بدون فتنة وليس هذا من وسائل الدعوه او من منهج الدعوه انك تسمي المخطي ليس هذا من منهج الدعوه منهج الدعوه انك تبين الخطا فقط ولا تبين الشخص ما باله يفعلون كذا وكذا نعم نقول فضيله الشيخ وفقكم الله بعض البلاد يوجد بها مبان مكونه من عده ادوار ويسكنها الناس. فإذا كان المسجد في الدور الثاني وفوقه وتحته عوائل، فما حكم الصلاة في مثل هذا؟ <تصفيق> يقول في بعض البلاد يوجد مباني مكونة من عدة أدوار يسكنها الناس. فإذا كان المسجد في الدور الثاني وفوقه وتحته عوائل، فما حكم الصلاة في مثل هذا المكان؟ لا بأس هذا لا بأس الصلاة إذا هو دور من الأدوار صل صلي فيها للعمارة يسمعون به هذا عمل طيب أين كان فوقهم سكان وتحتهم سكان هذا بأس بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز لإمام المسجد أن يتنازل لأحد من جماعة المسجد لهذه الإمامة بدون علم الأوقاف لا لا ما يجوز هذا, هذا يرجع الى الاوقاف إذا أراد يتنازل يروح للاوقاف ويبلغهم عن تنازله وان فلان يصلح ان يكون اماما في المسجد ولو كافيا لتولى تنصيب تتولى في يده وتنصيب الاخر مشون الاوقات ما هو المسجد ملك له وليتصرف فيه المسجد له جهه مختصه تشرف عليه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم رفع الصوت بقول لا اله الا الله عند انتهاء المؤذن من الإقامة لا لا بذلك تتابع المؤذن تقول مثل ما يقول وتقول لا إله إلا الله لكن لا تجهر جهرا يشوش على الناس تجهر بقدر ما تسمع نفسك نعم. وتذكر من بجانبك نعم. يقول وهل هناك دعاء بين الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام أو بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام اما بين الاذان والاقامه يشرع الدعاء تدعو الله بما يسر الله لك ولا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه واما بعد الاقامه وقبل تكبيره الاحرام فهذا لم يرد فيه شيء لم يرد فيه شيء نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول عندما يطلب منا أحد شيئا فإن نقول له على هذا الخشب فهل في هذا اذلال لان الانف لا يتقرب به إلا لله السجود لا ليس هذا من باب مثل السجود هذا تلتزم يعني معناه انك ملتزم بهذا الشيء هذه من باب العوائد وهي من باب العباده نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله عندما تزدحم بعض المساجد يصلي الناس في الخارج ويصلي بعض منهم فوق بيارات عامة كبيرة لكنها مغطاة فهل فعلهم هذا جائز؟ نعم لا بس بذلك إذا لاقى المسجد أن يصلوا خلف المسجد بشرط أن يروا الإمام أو من خلفه أن يروا الإمام أو من خلفه وأن يسمعوا التكبير فيجوز هذا عند الحاجة ولو كان تحتهم بيارات ما دام من الذين يصلون عليه طاهر مفروش او حتى غير مفروش ما دام انه طاهر لا باس ولا ينظر الى ما تحته نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هذا يقول الفقراء وان طين ارضا نجسه او فرشها صحت الصلاه نعم لان العبره لما يباشره المصلي إذا كان ما يباشره المصلي طاهرا صلاته صحيحه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اغتسلت امراه من الحيض ثم صلت ثم رات بعد ذلك مناكير على اظافرها ونسيت أن تزيلها قبل الغسل فما حكم غسلها وصلاتها غسلها غير تام وصلاتها غير صحيحه فعليها أن تزيل المناكير وأن تغتسل من جديد وتعمم الماء على جسمها وأظافرها ثم تصلي نعم يقول لفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في أقل من شهرين وقعت ثمانية زلازل في مناطق متفرقه من العالم يقول واخرها هذا اليوم في تركيا فهل من كلمة يا صاحب الفضيلة عن هذا الأمر؟ نعم هذه الزلازل الآيات من آيات الله عز وجل يخوف الله بها عباده كالكسوف والكسوف والزلازل والرياح حبوب الرياح كثيرة وثوران الغبار كما ترون كل هذا منذر ومنبه للعباد ان يتوبوا إلى الله عز وجل وجاء في الأحاديث أنه في آخر الزمان تفكر الزلازل هذا من علامات الساعة ذلك حينما يكثر الشر يكثر الشر في الأرض فإن الله يغير على على عباده نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مسافر نزل عند صديقه فلما قام لصلاة الصبح لم يكن هناك ماء للوضوء عند هذا صد... مسافر نزل عند صديقه فلما قام لصلاة الصبح لم يكن هناك ماء للوضوء عند هذا الصديق وكان قد احتلم فذهب إلى المسجد فوجد ماء لكن كان باردا وخاف على نفسه إن اغتسل لأنها كانت ليلة باردة يقول تيمم للغسل وتوضا للصلاة فما حكم فعله هذا في بلد عندها إمكانية لتسخين الماء ولا يستحيب يقول. انه يقول للمضيف انا احتاج الى غسل يسخن له الماء هذا ما له عذر في هذا والحياة لا يمنع لانه يقول انا حصل عليه الكلام و اريد ماء دافئا نعم وكذلك المساجد الغالب انها يكون بها سخانات في دورات المياه يلتمس مسجدا فيه ماء مد... مسخن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من الناس إنما في البر إذا كان في البر ولا عنده وسائل تسخين في البر ويخاف على نفسه من الماء البارد هذا يتم أما في البلد إن كان إنه يحصل على ماء مسخن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من الناس من إذا حذرته من الفرق الضاله وأهل البدع قال لا تتهم أحدا في عقيدته نحن لا نتهم أحدا في عقيدته لكن لنا ما ظهر إذا كان يظهر من شخص أو من جماعة يظهر شر وبدع فنحن نحذر منه أما ما دام ما يظهر شيء فنحن لا نفتش عن ما في قلوب الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل صلى المغرب واثناء صلاته تذكر انه لم يصلي العصر فما حكم فما حكم ذلك حكم ذلك ان يستمر في صلاته ويعتبرها نافله يعتبرها فاذا سلم يقوم يصلي الصلاه الفائته ثم يصلي بعدها الصلاه الحاضره للترتيب لان الترتيب واجب نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قصة نوح عليه الصلاة والسلام هل تم اغراق أهل الأرض كلهم ما عدا من كان في السفينة أم فقط أم فقط تم اغراق جزء معين من الأرض وباقي الأرض لم يتم اغراقها الأرض عمها الطوفان كلها وغرق كل من في الأرض ما عدا من كانوا في السفينة وقد أمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين في السهينة لأجل بقاء النسل والخليقة فالله أغرق أهل الأرض كلهم بالكفر الذي حصل والعياب لنا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله أهل العلم يفرقون بين المكره على الكفر بالقول دون الفعل ما هو الدليل على التفريق والدليل على التفريق واضح حديث اللذين الذين مر بصنم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله فضرب عنقه فدخل الجنة وقالوا للآخر قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا قلوا سبيل أو دخل النار هذا دليل على أن فعل الشرك انه لا يعذر فيه ولو قتل الإنسان يصفر أما القول له الرخصة بأن يتلفظ قلبه مطمئن بالإيمان قلبه مطمئن بالإيمان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل أخذ قرضا ربويا واستثمره فماذا يفعل؟ نعم. رجل أخذ قرض ربويا واستثمره فماذا يفعل بما اشتراه عن طريق هذا القرض وماذا يفعل بالارباح ياخذ راس ماله الباقي يضعه في مشروع ينفع العموم ينفع الناس كالمال الضائع الذي ليس له مالك فما اكتسبته من الربا بعد التوبه الى الله وعندك مال من الربا الطريق ان تضع في مشروع عام يستفيد منه الناس وتتخلص منه ويكون هذا مثل المال الضائع الذي ليس له مالك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امراه اما ما يظن بعض الناس يقول انا بستمر في الربا واصرفه في وجوه الخير والجمعيات الخيريه هذا ما يجوز انك تستمر على الربا والمعاملات الربوية تقول اخذ الفوائد وأدفعها صدقات هذا ما يجوز ما يجوز تستمر على الربا بل هذا للتائب الذي تاب وعنده أموال متوفرة ماذا يصنع به خلص منه نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله هذه امرأة تقول إنها حامل وستضع بعد بضعة أيام وتسأل تقول ما الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لتساعد أثناء الولادة ما أعرف ذكر معين لكن تدعو الله أن يسهل عليها الولادة وأن يرحمها وأن يقيها شر الخطر تدعو الله بما بما يسر الله لها من الأذعية تقول ومتى يؤذن في اذن الطفل ومن الذي يؤذن هل هو الأب أو يجوز غيره وليه يؤذن وليه ويؤذن بعد ولادته بعد ولادته وتخلصه من الولادة ومن آثارها يؤذن في أذنه ويقيم في الأذن الأخرى ليكون أول ما يسمع ذكر الله عز وجل نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ادركت صلاه الصبح مع الجماعه ادركت الركعه الثانيه من صلاه الصبح مع الجماعه فكيف اصلي الباقي هل اصلي الركعه الباقيه جهرا او سرا لا بس يجوز تقرأ جهرا يجوز تقرأ سرا الأمر واسع لهذا نعم يقول فضيلة إلا إذا كنت تشوش على من بجانبك تشوش على الحاضرين تقرأ سر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر هل يؤخذ من هذا أن الوتر من اسماء الله لا ليس من أسماء الله الوتر من أسمائه الأحد الأحد قل هو الله احد الله الصمد من أسمائه الأحد أما الوتر هذا لم يلف أسمائه الله انما هذا من باب الاخبار ان الله وتر هذا من باب الاخبار لا من باب التسميه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول والدي هداه الله عندما يوقظنا لصلاه الفجر ينادينا بقلوبكم يقول والدي هداه الله عندما يوقظنا لصلاة الفجر ينادينا بقوله يا صهاينة يا كفرة يا يهود قموا للصلاة فنعمل من فضيلتكم أن توجهوا نصيحة له حيث إنه يقوم بشتمنا بكلمات لا يقولها مسلم فما نصيحتكم له ولنا عليكم الصبر وقوموا ما تتهادلون وتغضبونه ما يقول هذا الله عن غضب فأنتم بادروا بالقيام حتى ما ما يتلفر بهذه لا تلفظ بهذه الالفاظ لا تغضب هما يجوز تلفظك بهذه الالفاظ لكن يمكن غلط استحكم به بسببكم انتم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله للافضل لمن عنده تركه او لمن عنده مال ان يقسمه على ابنائه في حياته وقبل مماته يجوز هذا اذا إلى... إذا سوى بينهم حسب الميرات للذكر مثل الحظ الأنبياء يجوز له هذا لكن الأخضر أن يفعل, يفعل. الافضل أن يمسك ماله وينتفع به مدة حياته فإذا مات يتقاسمونه على كتاب الله عز وجل يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز, كتابة هل يجوز كتابة جزء من أموالي لزوجتي قبل مماتي مكافأة لها نعم يجوز أن تعطي زوجتك في حياتك كفاءة لها او إعانة لا انما الأولاد هم اللي لا يجوز تعطي بعضهم تحرم البقيه أما الزوجة ماذا؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول وهل يجوز إذا زوجت أحدا من أولادي هل يجوز أن أضع نفس المبلغ لأخيه الصغير في البنك حتى يتزوج به فيما بعد؟ لا هذا لا يجوز الزواج هذا من النفقة فكل تعطيه ما يحتاج في وقته وأما أن ترصد شيء للمستقبل وما بعد يحتاج للزواج لا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول تم دفن مجموعة كبيرة من الأطفال كل أو كل في قبر لوحده فهل أصلي على كل قبر وهذا فيه مشقة علي؟ أو يكفي نصلي صلاة واحدة عن الجميع إذا كانت القبور أمامك إذا كانت القبور أمامك تصلي عليها جميعا أما إذا كانت متفرقة كل قبر يحتاج لصلاة وهذا من باب الاستحباب أما إذا، لانه إذا كان صلي عليها حصل المقصود لكن من باب الاستحباب إذا كنت ما صليت عليها وتريد الأجر ما في معنى فإن كانت كلها في قبلتكم متوالية صلى عليها جميعا وإن كانت متبرقة فكل قبر له صلى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد حديث أن عدد درجات الجنة على عدد آيات القرآن الله أعلم بذلك نعم لا أعرف حديثا بها نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر في الحديث أن كافل اليتيم يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة إذا كان عليه ذنوب كبائر فهل يتحقق له هذا الحديث؟ لا الذنوب الكبائر لابد من التوبة الذنوب الكبائر لابد من التوبة منها فيتوب إلى الله من الكبائر ويكفر اليتيم نعم ولا تكفر بكفالة اليتيم كبائر ما تكفر بكفالة اليتيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم يعني الصغائر تكفير النماء وللصغائر أما الكبائر لابد من لا من التوب نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله شخص يريد اعتاق رقبه بدون حكم عليه وبدون كفاره ولكن يقول نسمع الاحاديث في فضل عتق الرقبه ويقول إن هذا العتق عن أخي المتوفى صدقه عليه فهل له ذلك إذا علمت ورجت رقبة مملوكة حدقتنا مملوكة ومؤمنة فيعتاقها فيه أجر لك كلها بغير ما في بأس طيب بقى. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تصلى تحية المسجد في المصلى الذي نصلي فيه فرضا واحدا فقط لا هذا مصلى ليس مسجدا يجوز أن يباع ويجوز ان تدخلها الحائض ويجوز على ما هو مسجد ولا يحتاج إلى تحيه مسجد إذا دخلته لكن صلي الراتبة التي قبل الفريضة خليها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل البويه أو الغرة تمنع التيمم إذا كانت على اليد أو الوجه إذا ما في شك أن إذا لثا والتنظف أنه مطلوب لكنها لا تمنع صحة التيمم الا اذا كانت تمنع وصول المس في الغبار لا بد من ازالتها لا بد من ازالتها ليصل المس بالتراب على البشرة يمسح وجهه وكفيه ظاهرهما وباطنهما